بسم الله الرحمن سمن ل الرحمن in the heart تكل الناس في المنطق ولا وإذا علمت كلاذ وإن كفست <تصفيق> بني إسرائيل عاك إذ جده عند الوقت عن ذلك. كان وسط تو <تصفيق> الى <تصفيق> <تصفيق>